المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين نقاتلون في, في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في ومن اوفى بعهده من الله ومن امكث ينسي من ببيعكم الذي بايعتم به استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك